Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik 117. Ağzı bin Allah min Şin'dan ir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Yüktar benin nas hesabu ve hum fi raflet.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 أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العظيم بل قالوا الله أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَنَجِّنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ مِن يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدرناهم الذعد فأنجيناهم ومن ما شاءوا أهلكنا المسبين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعرفون؟ وكان بصن من غرية كانت ظالمة 119. وأنشأنا بعدها قوما آخرين 110. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 111. لا تركضوا فارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا ان ما كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خابدين وما خلقنا السماء الا هوى وما بينهما لا عبث لمن نتخذ لهبا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعين بل نعذف بالحق على الباطل فيبذره فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ وله من في السماوات والأرض 113. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 114. يسفعون الليل والنهار لا يفترون مِنَ أم اتخذ آلهة من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وَهُمْ يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهابكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معبرون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من 119. وقالوا إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون، 110. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبغونه بالقول وهم بأمره يعملون 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضابهم من خشيته مشفقون 112. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك جهنم كذلك نجذي الظالمين 118. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتغناهما 119. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وجعلنا في الأرض رباسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ خُلْدًا أَفَإِنْ مِتَّ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائضة موت ونبلوكم بالشر بل خير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجب سأريكم آياتي فلا تستعجبون فيقولون متى هذا البعد إن كنتم صادرين لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رِيحًا لَا يَكُفُنَّ عَوجُهُمْ نَرَبَ لَا عَنْظُرِهِمْ وَلَا هُمْ صَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةٌ فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ رَتْهَا وَلَا هُمْ ضَرُونَ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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَضِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاء وَآبَارُونَ أفلا يرى أن نات الأرض ونقصها من أضرار فيها؟ أفهم الغالب؟ قل إنما أنذركم بالذبح ولا يسمع الصدعاء إذا ما أنذرون 117. ومستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 118. فنضع الموازين العسط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة 112. من خردل أتينا بها بِنَا بنا حاسبين 113. ولقد آتينا موسى بهارون الفرقان بضياء وذكرا للمتقين 114. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا تناب الحقي أم أنت من اللعبي؟ قَالَ برّك ومرّك رب السماوات والأرض التي فطرهن وأنا على ذالك من الشاهدين. وَتَنْظُرُ لَكِ إِذَا أَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّونَ بِرِّهِمْ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 كبيرهم هذا فاسألوا 119. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 110. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم 119. قالوا حرقوه فانصروا آلهتكم إن كنتم فاعين 110. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما انه الاخسرين ونجيناه من ضيق الى الارض التي باركنا فيها من العالمين وبهبنا له اسحاق ذا يعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين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 فَنُّقًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ فَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِهَا إِنَّهُ 117. فنوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا 117. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 118. وكنا لحكمهم شاهدين 119. سليمان وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا مِّنْ عِلْمٍ مَّا سَخَّرْنَا مَعَادًا جِبَالًا يُسَبِّحْنَ بِالطَّيرِ وَكُنَّا فَعَّالِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صْنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِم بَأْسِكُمْ 118. فهل أنتم شاكرون 119. ولسليمان النيح عاصفة تدري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين فأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرب أنت أرحم الراحبين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وأتيناه أهله ومسلهم عهم رحمة ومسلهم عهم رحمة من عندنا وذكران عديدين وإسمايل وإدريس وذكفر كل من الصادرين وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَ النُّورِ إِذْ ذَهَبَا غَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاذَا فِي الْقُدُمَاتِ أَنْ لا أن تسبحانك إني كنت مِنَ من الغالين فاستجبنا له ونتكيناه من الغم وكذلك من المؤمنين وذكرنا إبنات يا ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير بارفين 118. لَهُ وبهبنا له وذهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسالعون في الخيرات ويدعوننا رغبا نَرَهَا وَكُنَّا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا بَشَرًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا 117. واحدة وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون 119. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ بَحْرًا عَلَى ظَهْرَةِ أَهْلَكُنَا أَنَّهُمْ لَا يَغْجَعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِنْكُمْ لِحَدَبٍ يَنَسْ فَقَتَرَ بَلْ مَعْدُ الْحَبْطُ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا مَن لَّنَقَدْ كُنَّا فِي غَضْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْ كُنَّا وَجَعَلْنَا نَبَأَ ٱلْقُرَىٰٓ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبغت لهم من الحسن 117. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم فزع أكبر وتتلقىهم الملائكة هذا يَوْمَ نَطْبِ السَّمَاءَ كَضَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ذَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّ بَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فإن تبللن فالقد اذن تكون على سماء وإن اديء غريب أم وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِذَا قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ فَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ مُسْتَعَانُ عَلَى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما وعتبة وع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل حملها بتر الناس سكارا ما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من جادف الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس البعث مِن خلقناكم من مِن ثم من نطفة ثم من, من علقة ثم من ضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبدو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ وترى الأرض هائبة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت بربت وأبتت من كل زوج ذَلِكَ بِأَنَّ ذلك بأن الله 117. يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 118. وأن الساعة آتيك لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه من ضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وينذقه يوم ضياما عذاب حنين ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعميد ومن الناس من يعمد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة قال دعنا وجهي خسرت الدنيا والاخره ذلكما الخسران مبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلكما الضلال مبين يدعو لمن ضره أغرد من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأدهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فالجند بسبب إلى السماء ثم من يقطع. ثُمَّ مَن يَقْطَعْ فَنَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْهُ رَبُّهُ شَيْئًا يَغْيُبُ وَكَذَلِكَ أَنَسَلْنَا هُؤُلَاءِ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يهدي من 119. الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمبوس والذين أشرتوا إن الله يفصل بينهم يوم البيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماءات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس؟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 117. يصدق من, يصد من فوق رؤوسهم الحميم 118. يصهر به ما في نطونهم والجنود 119. ولهم من حديد كلما عذاب الحرق إن الله يدخرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابيع من ذهب ونقرآء ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من الغول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا بيصد دون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سوان العاكف فيه والباد وما يمرد فيه بالحاد بض من من عذاب أليم.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 يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا مِن مِنْ بَهِيمَةِ الْأَلْعَابِ فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَغِيرِ ثُمَّ الْيَرْبِ بل يوفوا نذرهم بل يطذفوا بالبيت العديق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَمَحِلَّتْ لكم أَنْعَامٌ إِلَّا مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَرُنَّ فَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِهِ فَإِنْ بِاللَّهِ فكأن وَإِنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَثُهُ الضَّيْرُ أَوْ تَهْذِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيِّقٍ ذَلِكَ فَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَغْذَ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحنها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما غزقه بَهِيمَةِ الأَنْعَارِ فَإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا هُم كِرَاهُوا اللَّهَ وَجِلَتْ وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم فلنقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذرن بل جعلناها لكم من فالْجُؤُسُ نَاللهِ عَلَيْهَا صَبَا فَإِذَا وَجَبَتْ ذُلُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَأَطْعِمُ الْقَانِعَ عَبْدَ ارْتَضُوا كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِيَغْنَنَّ اللَّهُ لَكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَذَلَانٍ 119. الذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 110. الذين أخرجوا من ديانهم بغير حق إلا لَمْ لَا تَفْعَلُ اللَّهُ نَعْسَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لَهُ الْتِمَخْصَانِ عَبْدٌ بَجْعٌ صَلَبَاتٌ وَمَسَارِبُ يُنْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ من لقبيل عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أطاموا الصلاة فآتوا الزكاة فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله الأمور فإن 119. كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم إبراهيم وقوم نوض 110. وأصحاب مديد وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فك أي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فبَثِّ عُطَّلَكِ قَصْبِ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُ الْغُلُظِ يعقلون بِهَا او اذان بِهَا بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 119. ويخلف الله بعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 110. وكأي من قرية أمليت لها فهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قُلْ يَا أيها الناس انما ما انا لكم نذير امذين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ما وفرة رزق والذين سعوا في آياتنا العاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فَيَسَفُّ اللَّهُ مَا يُنْقِشَ يَقَالُ مَا يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَقْعَلَ مَا يُنْقِشَ يَقَالُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَضُوْنَ وَالْقَاسِيَةُ أُجُوهُمْ وَإِن وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذي أوتوا العلم أنه الحق <تصفيق> من ربك فيؤمنوا به فتثبت لهم قلوبهم وإن الله لها للذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا 119. وقوماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله بهل خير الرازقين 110. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حميم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوبب به ثم دغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو الرسول ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأنت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 نزل من السماء ماء فتصبح الأرض نخضره إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له غنوان يحيمن الانت تر ان الله سخر لكم ما في الارض فانفك تدري في البحر بمره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لراؤف رحيم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ صُمْ مَا يُمِيتُكُمْ صُمْ مَا يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا سَكَنْهُ نَاسِكُهُ فَذَايْنَازِعٌ 119. في الأمر فادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 110. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم الغيامة فيما كنتم تَمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسير وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّانِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتٌ يكادون يسقون بالذين يتدون عليهم آياتنا قل أفأُنَبِئُكُم بِشَكْلٍ مِن ذَلِكُمْ أَنَّا فَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِسَلَامِير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُغِبْ مَسًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوِ اسْتَمَعُوا فَإِنْ يَسْبُبُهُمُ الزَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَغْزُزُهُمْ ضُعْفَ الطَّالِبِ مَا الطَّالِبُ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيرٌ عَزِيزٌ الله يصف في من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفه وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا بَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وجاهدوا في الله حق جهاده هُوَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا ۚ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ 119. فأقيموا الصلاة فآتوا الزكاة فاعتصموا بالله هو مولاته فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم Hatmi Şerif. Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik.